كان الناس أمّة واحدة، فبعث الله النبيّ مبشرين وملذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم آ تَأْتِي الْخُلُولُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ